بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عن ما اندر مرضن قل ارئيتم ما تدعون من دون الله اروني اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شذق في السماوات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 والذي قال لوالديه افِّلَكُمَا أتَعِدَانِي أَنْ أخرج أتَعِدَانِي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله وَهُمَا يستغيثان لله ويلك من إن وعد الله حق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 إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يهلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا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 وَقَدْ خَلَتْ النذر مِنْ قَبْلِكُمْ مُرْسَلُونَ وَمِنْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ قالوا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا قَالُوا